اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أرأيت من اتخذ الهه هو هوا أرأيت من اتخذ الهه هو هوا اف انت تكون عليه وكيلا ان تحسب ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون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 وهو الذي أرسل الرياح بشر بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهرا لنحييه به بلدة لنحييه به بلدة ميتة مما خلقنا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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا من الحن أجاج وجعل بينهما وجعل بينهما برزخا وحجر محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسابا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت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 الرحمن, الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا قدمت لكم هذه التلاوة من موقع تي